بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقلنا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا بنا ما دخل صاحبته ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شقطا وأننا ظننا ألا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأن رجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها, فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشعبا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 الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا خاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا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 129. ليسلك من بين يديه ومن خلفه رصدان ليعلم أن قد أبلوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا